وَلَا تَحْسَبًاَّ اللهَّه غَافِلَ َّا يََّلُ الظَالِمونون وَلَا تَحْسَبًا إ اللَّ غَافِلََّا يََّلُ الظالِمون إِ ماَا يُؤخخِرُهُم ليَومِن تَشْخَصُ فيِيهِ الأأَبصَال إِم ماَا تشخص فيه الأبطار